الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده والسلام عليكم وبعد نجيب على بعض الاسئله هو نحن على عجل يسأل قال ما هي الطبائع الاربعه في خلق الانسان سائل يسأل الطبائع الاربعه ما معروف اصلا يعني التي اشارت اليها النصوص ايا كان ذلك في القران او في سنه نبيه عليه الصلاه والسلام والمعروف عن هذا الانسان يعني له طبعات اربعه وبتختلف من انسان لانسان الاولى طبعا هو الانسان الذي اوجد من غير اب ولا ام ده دي الطبيعه الاولى في خلق الانسان وده الانسان الاول خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب من غير اب ومن غير ام بالطبيعه الاولى والطبيعه الثانيه في بعض خلق الله طبعا ده بعض الخلق بتاع الانسان ما كل الانسان يعني الظاهر اربعه بدك يختلف فيها المساله بتاعه الخلق من سالفات الطبيعه الثانيه وهو ايجاد ايجاد يعني امراه من يعني من رجل دون انثى وهذه هي حواء خلق الله زوجا من غير شرء من غير ذكر من غير انثى وهو لذلك قال في الايه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحده اللي ادم وخلق منها زوجها فحواء مخلوقه من ادم ما في انثى ودي طبعا خاصه بحواء ذا الطبع الثاني ايجاد انسان من انثى دون ذكر وهو عيسى وعندك تعرف قصه مريم الطويله وانه فتوسل لها روحنا وتوسل لها بشئ فارسل لها الروح فتوسل لها بشرا سويا لغايه ان ثاني باقي الانسان كله لا بد يكون من ذكر وهو شوفت بعد الثلاثة ديل الثلاثة ديل فيها مقام بتاع إعجاز سواء كان في مقام خلق آدم خلقه من تراب ده ثاني ما بتكرر فهمتها؟ الله عز وجل قال كده خلق الإنسان كده خلق امرأة من رجل وأي حواء ده خلق دي طبيعة ثاني ما بتتكرر فهمتها؟ خلق يعني رجل من امرأة دون ذكر دي برضو ثاني لغاية تيني بعد كده بقية الطبيعة الرابعة دي كلها من ذكر وأنسى لكن الصوفية خرقوا الطبيعة ذاته لأسبوك بتلك الله قالوا ممكن ارجعوا وده طبعا كله في النهاية موجود طيع صوفية دين بتاع الله سبحانه وتعالى البرع قالوا في واحد فلاتي خلق زي ما قال الله خلق هاجم من الطبيعة ذاته خلقه من طين السمانية هذه الكتابة السمانية بتاع هناك السمانية في البلد في كتاب اسمها زاهرة الرياضة في, في, في السوق جنب المصطبع من سبعة تعلام وقيلة ديوكي هوبا ستة دا بتكلم وكتب المرأة في كتاب القصة دي الطبيعة دي ما بتتكره بتاعت إنه إيجاد إنسان بعد عيسى إيجاد إنسان من غير أنثى وذكر ما فقال من كرامات تتة الفلات شو هل بلعا شو هل بلعا شو هل بلعا فأقول ده يقول ولي له الله يتوهمه وكذا ده يقول ولي له الله قال أن, أن زوجته طلبت منه طلبت منه يعني خادمة تخدمها ده قال وليل بعد قرعي قال ده وليل من السمانية اسمه تت من الفلاتة اسمه تت الفلاتة والي قال سماني معهم مرته قالت لجيب ليه خدامة كتب كذا القرعي الكتاب قاعد عن ديني قريب ما بأي عشان أي عاطل عندهم أقوم أشلطه هده قاعد قريب الكتاب وفي السوق قاعد موجود تفهمتها؟ بعدين قال ب... فأخذ هفاسا وثوبا شلته وفاس وذهب إلى الغابة هذا كلام البرعي وقال له فيه بيزع شعير إبليس ما قال الخلام والله إبليس لو ظهر الآن يقول له البرعي بالغت والله والله قال لأنه إبليس قاله أنا بجيب لك كلام إبليس كلام ده ما أتأخذ بجيب لك كلام إبليس من القرآن ويجيب لك كلام البرعي فقال فقال فداخل الغاب وقطع شجره بقدر قامه الانسان ثم غطاه بص ده كلامه بره كانه الكتاب الحرم الواحد قال واخذ يبحثه فجاء يذكر الله بس يبحث قال فتحركت الشجره شجره طول بتاع شجره بسيبها قال فانقلبت انسانه قلبك شجره طول بتاع شجره قال قالوا بسيبها قال بقدر اني ادم خلقوا وسماوه في نفس اليوم وساقى فوالي فقال الله بخيته بخيته؟ خشب يسوي بخيته انت مسكين؟ فيه خشب ومطنم؟ لكن ده قال بيجي طنم وبيجي تبني آدم بخيته؟ قال, قال له نعم سيدي قال له اراح دايره مارسي داير الله قدامه اراح من الغابة وقال له بيشير في الديوان بتاعه قريته؟ وقال له بتاكل فتة سايب اذا بتاكل فتة ما بتفهم الكلام لانه بيكتل قلبك باللوب من اللي اداك يا ادي فيه بده؟ قال مصطفى عرك وتتكلم فلافي قلب العود مفهوم قلب قال طلعت ده العود من عود بكف الاعداب العباك يا اخي ده, ده يكون وري ابلس قال انا بغلك يا اخي ابلس سوره صد قال انا خير منه طب وتلك بيقول للبرئ بالغتك لو انا اللي ما ده تسجد ليه قال له يا الله انت الخالق لكن انا ما قال له انا ممكن اخلق لك واحد زيك ولا كده اقلب لك الشغاله قال انا خير منه من ادم ما سجل قال له انا خير منه خلقتني بيتكلم عن انا اللي خلقتني ما قال في فلات خلقوا ولك انكلك خلق تو هو خلقتني من نار وخلقته من طين فابليس موحد انه الله الخالق ابليس عشان كده قلت لك لو قام لاد البرئ بيقول له باركت يا اخي انا ما بقول انا ما بقول لك ده القران انت الى عباق يا الى عبيره الصوفيه الى عبيره اللي قدامها الصوف بيقول لهم ويعاطل وهو ما فايب حاجه لما اقول له الحقيقه يصر شوف انا داير الناس اللي بيصوروا دي لا اجاهد لهم طبعا الناس اللي بيضحكحكم من الكلام ده وبلومكم طب لا بدل داير وانا ذات فهمت عشان في اول حاجه وده عادي بدعاه تكشفوا عن هؤلاء الناس بقى يقعدوا يبهرو لي بغاضم ترى ترى الموضوع عارف سيام ده شغله قاعد يطلع المنبر هنا دي شغلته بتدخله في مشاكل لكن يكون قادر المسؤوليه فهمتك فوك فم... دخل له لما تقول لي واحد تعال قاعدوا عندنا محل بعدين ايه ما حب لي الشغل بتاعه باخرجنا السبيرين والبيع والشراء ده عندنا بالضبط بعده واحد لكن تقول لي انت مشركه خليك ببيع بيع شنو يا اخي ده انه جاي اخذ داري انت مش مو في فوق داري ده قال بقى صار السؤال الثاني بيسال واحد قال سؤاله طويل قال تشاجرت انا وزوجتي في انجاب مولود عند التسميه فانا اريد ان اسميه تليف على اسم جدي فأي أصرد على أن تسميه سامر فقلت لا علي الطلاق ما أسميه سامر وهي مصر على سامر وأنا مصر على التلب وحدثت مشكلة دخل فيها أهلها وأخذت زوجتي وقالوا نحن ما أهجبنا التلب بتاعك ذا ولما تلقى حل تعال نديك مرتا وأنا ما أعود أنكسر ومصر أيضا على التلب فأرجوا إفتاعي من, من منا على الحق وبعدها أضع الميم ميم ياخدت مصر على التلف مالك انت مالك مالك مالك مالك مشاكل يا اخي خلي سامر وستكبت ما تكبة سامر لا مالك مالبلاوة مال مالك مالك مالك تلف والبلاوة سامر ظريف انت مالك مالك تلف والله صحب مشكلتك تسمي سامر مسلا دي ما أنا لإهتدي كلا لكن لو مصر على التلف خليه يكتمو في الشهادة سامر وأنت Personal ما المشكلة وما صحب لانه بيجوز تسمية الإنسان بأكثر من اسم في الشريعة يعني بجوزة الإنسان يسموه بأكثر من اسم كمقالب من قيم في تحفة المولود يجوزة تسمي بأكثر من اسم استناداً على قول أن يبقى سلم أنا أحمد أنا محمد أنا الماحي أنا الحاجة استند الفقه على الحديث ده قال ممكن الذول يكون عنده أكثر من اسم فإنت قل لها خلال سامر غيدوه سامر لما يباري قل لها اتلم ما عندك تهلم إن صلموا خجمك ده موضوع تعليف تيك تاني إن قال لها اتلم دي ما تقوله وقبلوا خجمك تعال تاني بديك ح لا باللي زبالي الجواب على بسال على كل حدث القلب ما هو طلاق اذا تمت سامت حلت المشكله اذا صرد على انه تسميت تلب بعد كده الطلاق ما بقى وعليك يبقام عشره بساطير او كسوتهم لانه الحلف بالطلاق ان العلماء لا يوقع بالطلاق كما قال شيخ الاسلام تيميه وهو مسد احمد وغيره من اهل الحديث انه الحلف بالطلاق عند المالكيه بيقال اخينا ما عندهم دليل بيقولوا يا مالكي تبشر الجماعه اللي هنا عليه الطلاق بيقولوا عا منا الفتوى بتاع المجمع الفقهي بيقولوا لا تني بعد راسه نضرب يكرم منه الورقه كده وقلنا انا على رواقه من الغالي هم بنديهم فتوى غيرها بيمشوا ب بس حياتهم لانه ده الناس بيشتغلوا بمصرف طبعا وممكن يكون في اغلاط في ارجح القولين فيبقى الحل بالطلاق وما ما, ما بيوقع طلاق عند السنه وال جماعه فهمت بفتوى ابن عباس لا يعرف له مخالف وإنما ألدم الحلف بالطلاق أنه لا تطلق زوجته وعليه كفارة يبيه باعتبار أن الحلف بالطلاق هو بدعة لأنه ألدم نفسه أخسم بأن يطلق زوجته وإن لم يجري القسم على لساره ما بنعلم له عليه الطلاق إن لم أفعل كذا والحلف بالطلاق ما بنوعه لكن بيعتبر أن الحلف لا يجوز إلا بالله وألزمونه أن يكون مخسما بالله وإن لم يجري القسم على الثاني وزوجته حلال ما بيقع لله ما بيقع شنون الطلاق ده الجواب على السؤال بيسأل قال بيسأل أسئلة في واحد بآخر شوية أنا على العجل بيسأل قال في سؤال الثاني قمت أدع إلى التوحيد في, في أحد المساجد فحدثت بيني مشكلة وبين الصوفية فقام أحد جماعة الأقوال المسلمين أه ان وانكر عليه وقال لي هذا عدم حكمه فهنالك قاعده فقهيه تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهل هذا صحيح وما معنى هذه القاعده وقائد اكرى قال اذا تعارض العرف مع الشرع يقدم العرف فاترك الناس لعرفهم والغايه بر الوسيله هذا انت مسلم كبير مش اخو مسلم اخو اخو مسلم لو قدم دينك خليك تقدم دين والله صحيح مش اخو مسلم لو بيقدر يقدم الحقيقه يقدم دين لانه فاخذ شيء لا يعطي وبعدين لو اتكلمت انت ما باجي لكش ان احنا باجي لناش وكتحط طبعا لكن تتكلم وغادر على البيلين فينا هنا في الميدان من جاجه باغيني لاكون في الدعوه بمرات بيتهامل واحد يقوم يعقب كده ويسوي انا ارى واعتقد ونحنا وبقوم بدي لك سلخه اكره لك يوم عرفه ينظر بفوت زي زي البهيمه مالك قوال ما بقدر يعقب انا عندي كلام جاي من السماء وانت تضل تنضح ان اتفق ابتدأت وليه أنا أرى وأعتقد وهذا هو ديدلنا وينبغي وعلوم مجر وأنا أندي قرآن وحديث تقدم أخير كدامين من مقابلتك أنا ما أقلب كتب زمن بعمر أتقلب البطوطة قبل أن نبني أن راجع عشرات الكتب عشان تردك معلومة صحيحة قالت تنفليه كلام بإيه قالوا قنّوا ما ممكن وعشان كده ده ما بخارجك معهم فهمتك فشوف يا أخي التوحيد اللي أبلغوا جماعة الإخوان المسلمين ولابقى المشكله بيقول لك ده ادب حكمه لان اصل في جماعه الاخوان المسلمين منهج كربوي صوفي زعيم قال كده لا اخذ منه الفكره حسن البنا في رسائل التعاليف اصل للدعوه وركبها اليوم قال ايها الاخوان ان دعوتكم لدعوتهم بتاعه الاخوان المسلمين بتاعه اللي بتكلم ان دعوتكم هي هيئه سياسيه وحركه رياضيه وحقيقه صوفيه دي دعوه الاسلام هيئه سياسيه والحركه الرياضيه حاجه صوفيه لدى الاسلام خلينا من السياسيه والرياضيه ما دراكش لك لانه في فلسفه ابي ااغي وبتا لكن حقيقه صوفيه هل التصوف من الاسلام متى كان تصوف يمثل الاسلام فشوف القاعده بتاع الحافظين كلام زي دبل الجنوم ياو ده بيدل له بقول لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اولا عندك دليل على القاعده دي دي قاعده انا عارفها بين الادله لكن اي راكم مسلم ثاني بيقول لك القاعده دي قل له لا تعرف هذه القاعده وصلت على اي دليل بيقول لك قالك انت ما عارف اي ذلك ولا قال القاعده دي مبنيه على حديث عنده دوامه فهمتها حديث استخلصها العلماء في كتب القواعد الفقهيه من حديث حذيف بن اليمان ان نبات اللم قال يستعمل عليكم امراء ومصلط عليكم امراء حكام قلوب شياطين في جسمان انس مجرمي كبار اشكال سياطين لا يتدون بهذه ولا يستنون بسنتي بعدين قال قلت افلان قاتلهم يا رسول الله مجرمين اغلاب منهم الحكومه ما هم مجرمين ظاهر وقال مجرمين افلان قاتلهم قال ان تسمع وتطيع وينضرب ظهره وينوخذ ماله فقال لي الحكام دول مشيت معانا وما نافعني لكن اما مشيت قلت انا اجيب غيرهم عندهم ليه جماعه كده بيتاين كوارث كده الكلام بيقوم دفع عربات دول تقعدين بالطروب بتعشتوا ما عنده ميه شغل بس يقول لهم في تليفون في عطل بره يجي يركبك بيدجن بغير دجن بس يجي قد المحل بيديك شغل ما قبل الصادق الجلاباني لما عداد البنزين في البلد دي بقى الب... على الفاتة سنه الفاتة عداد البنزين والسكر والصادق ما له لا ولا عتال ما قال قالوا منه قبيله سلطه طبعا مع قابل العساكر فا كله و لا قد عتال معاه وكده تعالوا وقال لهم ها ممكن براد بتروليه يزيدوا فيها النفط وما ولازم نخرج مسيره وان كانت السلميه كلنا نمر طبعا قال لهم عارفوا لك سلميه برقت الشارع ما هنعمل كلام في الغلط وقالوا جن وجن اللملله لما دي الحاكم جن وجن تتلملم الا تتلمى حول فنان ما هنعمل كده فنان ايه بالله عليك ندعم الفن وان الفن ما اصلك انت مهوزه اهو اتلميته في كرة برعليك سيد الرئيس بابليار يجوزت كرة والكرة لكن اتلميت السكر مفروض يزو. اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه بركبك بسطونة بضيعة والله اي صحي فيبقى الرسولنا اللي له ابن هزمها جباحا ذلك ده ده المفاتذ وصلت مع الحديثة خيروا في ساعة المصالح وده شغل بول اخوان المسلمين ذاته هما اللي بيخرجوا عليه الحكام وهم اللي بيقودوا المظاهرات وهما اللي بيعملوا الانقلابات فهمت؟ اما انت تتكلم في التوحيد فالتوحيد 200 كان الكلام فيه مفصل ما هو نبعث لهم مش ضربوه ومبلغه التوحيد وغزوا وعرض عليهم لما جاوا ابو طالب بفتوى من قريش من اردت مالا جمعنا لك ما حتى تكون اغنياء وان اردت زوجا ذوقناك اجمل بناتنا وان اردت ملكا ملكناك بس خلي الكلام في التلتله وبعث له والكلام والله اكبر فقال غضيبا بقى سلم وقال يا أماهي اصطفعتم أن تشعلوا لي شعل من هذه الشمس ما أنا بتارك هذا الأمر حتى يصيره الله أو أن أهلك دونه يفتغل توحيد ما قولك ما قوله يقال طرق المفاتد خايف لك الدو دقى فراق مفاتد يعني ما لك عكاس رازك التمينون ولأن دقى لك حكومة دقى عنده لك رشاش الصوفيني بديك قرجة ما افتهم لك عائل ما هو استقبل والله طيب ممكن يخنقك تقوم عليه يا جماعه يا اخو معاك لكن ما ممكن انت تقعد تستقبل بقواعد فدي ما عندها علاقه ذات انزال القاعده في غير موضعها ده كله نوع من انواع التلبيس فهمت والقاعده الثانيه جابه لك اذا تعرض العرض مع الشرع ماله ماله العرف انه بيكلمه دي ما انت هتبتدي دي ما انت قضيه في العرف انه الناس تتعارف على الشرف يخلوه يشركه يعني ف... وذي قاعدة موجودة ذكرها سيوطي في القواعد تحت الشافعية إنه إذا تعرع العرف مع الشرع يعمل بالعرف لكن العرف هو أول قاعدة وضعها الفقاء أن العرف الذي يختلف مع الشرع لا يعتبر به ده العرف الذي يعني لا يختلف مع شنون مع الشرع وعشانا ما أسل لك أديك بعض النماذج في المسألة ده ما أخذت بها يعني مثلا بتجي في في مساله المشاكل عند المهر يعني شنو المهر مثلا اذا اجت مره قدامك اذا انت لك مره قدامك وبجوز الزواج بالدين وبعدك طلقته بعد لك الدين المهر بتاعي وهي المثيلات بتاعنا يعني في قبيلاتها كده الواحده بدوها في في المهر بدوها مثلا نقول قريب 3 مليون انت ما بعد ايه بعد جاي لي بيقول الله يا خلاص يا دا دار المال هاي الرسول قال مهر ولو خاتم من حديد هاك الخاتم ده اوضه هنا ولا خاتم العرف بتاع الناس ذل زي دي 3 مليون فهمت بيقدم يقدم, يقدم شنو العرف ما اختلف مع شرحنا لكن بيحكم فيما لم يحكم به الشرب مثال شنو الوين كان الشارع الحكيم جعل المهر قليل يا خير الصداق ما كان ما كان الايسر لكن الشريعه جعلت هذا في باب المندوب لكن عرف الناس ده وانت ما دفعت بالاول وما اتفقته عرفه بتاخد 3 مليون او قالوا اذا كان انسان اقسم حلب بالله ما ياكل لحم قال والله ما كل احد وجو جماعه نبون قال تفضل جابوا له جابوا له سمك السمك, السمك ان يضرب طوال وليس عليه كفاره وان كان الاصل في الشريعه ان الشريعه تمت السمك لحما بقوله تعالى من حيوان لحما طريا السمك في الشريعه اسمه جنوح اسمه بلغه الشريعه اسمه اسمه لحم لكن في حرف الناس لو واحد الآن قال لك أنا أعزمك لحم تغيير وانت جاي هناك لأشياء الضهن ممن نفسك قل قل قل قل عمل لك سمك وانت السمك ذات أبطأ تقول لي يا أخي ما قلت لحم يا أخي ما, ما قلت لحم زاد فيبقى دي موازين يعني شهيمتها والكلام بطول المنبر ما بيتسع إلى التقييز يا مد الله في العجال صلى الله عليه وسلم